أني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم اجر الحق على السنتنا اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اهلا ومرحبا بكم ايها الاحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا ونسأله عز وجل الهدى والبر والطقى والعفاف والغنى تنضي الأيام وتمر الليالي ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وأعمارنا تمضي وعام وراء عام تنتقص من أعمارنا لا تزيد في أعمارنا وهذه الأيام التي نعيشها وهذه السنون التي السنين التي تمضي بنا هل نشعر بها؟ هل نشعر أن العمر يمضي وينقضي؟ حقيقة هذا السؤال طرح على ذهني ونحن في أواخر هذا العام الهجري 1429 وأواخر العام الميلادي 2008 بنودع عام ونستقبل عام جديد بالامس القريب جدا كنا نودع عام ونستقبل عام جديد ومرت الايام والليالي هل شعرنا بها هل فعلا نعلم يقينا اننا سنسأل عن هذه الايام وعن هذه السنين واننا في قبورنا ويوم ان نقف بين ربنا بين يدي ربنا عز وجل سنسال عن اعمالنا ام لا نسال هل هذا الامر في الهاننا ام لا حقيقه يعني هذا الاسبوع والاسبوع القادم ان شاء الله سيكون موضوع الحديث الذي نتحدث فيه هو هذه الأعوام الماضية والقادمة وأعمارنا كيف نستفيد منها وكيف نقف لنجيب رب العزة سبحانه وتعالى لما يسألنا عن أعمارنا وعن أيامنا وعن عمرنا في منقضى أبدأ هذه الحلقة بالأمل. الأمل وصناعة الأمل يا ترى السنة اللي خلص الدية احنا زددنا أمل ولا احنا في بؤس وشقاء وقنوط ويأس هل في بوادر نصر ولا ما زلنا نحيا في هزائم هل التفاؤل يملأ حياتنا ويملأ وجودنا وفي بوادر للتفاؤل؟ ولا ما زال الكآبة والاكتئاب والانهزام وروح الانهزاميه موجودة عندنا حقيقة الأمل ونظرة الأمل هو ده الموضوع اللي بتكلم فيه النهاردة من علامات عمرنا الطيب المبارك ومن علامات بركة ربنا عز وجل في أعمرنا ان احنا نعيش على الامل ونعيش على التفاؤل ونعيش واحنا على يقين ان احنا بناحيه ايام ربنا عز وجل كتبها لينا وكتبها علينا وان احنا لابد ان احنا نعيش بامل امل في نصر الله عز وجل للامه امل في نصر الله عز وجل ليك انت وليك انت امل وبشارات النصر وبشارات التمكين بشارات النصر للامه كلها وبشارات النصر ليك انت وليك انتي احنا ليه دايما لما بنصاب بمصيبة او نبتلى بابتلاء او نمتحن بامتحان او نختبر باختبار ليه دايما ليه دايما بنطلب من ربنا عز وجل انه يرفع عنا كان احد شيوخنا في المدينة المنورة رحمه الله كان اسمه الشيخ احمد المرشدي كان دايما لما بيعي او يمرض او يصاب باي شيء يدعو يقول اللهم زدني احتمالا وقوي أكتافي على حمل ما تحملني دعاء جميل جدا جدا جدا احنا ليه دايما لما بنمرض بندعو الله عز وجل بالشفاء وبننسى ان احنا ندعو ربنا عز وجل ايضا بانه يعنى على تحمل هذا المرض هذا المرض وهذا الابتلاء هذه المصيبة كل امر بيقلقك ويؤرقك في الحياة تأكد ان هو ابتلاء من ربنا واختبار من ربنا اما ان هو بيزيدك درجه ويرفع درجاتك او ان هو بيحط عنك سيئه الاخت المريضه الاخ المريض الاخ اللي ضيق العيش والحياه يعني عايش بالكاد وبيموت على بال ما يجيب رغيف العيش هو ده مش اختبار من ربنا عز وجل ليه انت متضايق منه ليه ما بتدعيش ربنا عز وجل ان انت يعينك ويعين اهلك ويعين اسرتك على تحمل هذا الابتلاء وهذا الامر كان شيخنا يقول اللهم اعني على تحمل ما تكلفني به وقوي اكتافي على ان تحمل ما حملتني خلونا دايما ندعي بهذا الدعاء الى جانب دعاء رفع الأذى والشفاء والكلام ده كله بس دايما يا جماعة ما ننساش إن إحنا ندعو وده على فكرة كان من أدعية الإمام الشافعي المعروفة عنه إن كان دايما يدعو بتحمل الابتلاء وكان دايما يدعو بالصبر على الابتلاء وكان دايما يدعو لما يجيله أي مرض يدعو ان جسده يتحمل هذا وكان يعني قليلا ما يدعو بالشفاء والعفو والعافية ما بقولش ما تدعوش بالشفاء والعفو والعافية لا ندعو لكن لابد ان احنا ايضا ما ننساش ان احنا ندع ربنا عز وجل ونطلب من ربنا عز وجل انه يعننا ويجعلنا نتحمل ما يكلفنا به نتحمل ما يكلفنا به من ابتلاء من اختبار نتحمل ما يكلفنا به من اي صورة من صور الضيق ومن صور الضنك ومنصور اي صورة لان ده في النهاية انت بتخرج منه انت كمؤمن لو تحملت ونجحت في هذا الابتلاء وهذا الاختبار هتخرج منه يا اما مرفوع الدرجة يا اما مكفر عنك سيئات يبقى ده حاجة جميلة ولا حاجة وحشة كان بشر الحافي رحمه الله اذا جاءه مرض او اصابه مرض يتبسم أمام أخته ويقول مرحبا برسول ربي مكفر سيئاتي مرحبا برسول ربي مكفر السيئات بالمرض هو يعلم إن هو عنده سيئات فكانه بيبقى سعيد بالمرض ده أنه هيكفر عنه السيئات فكانت أخته تستعجب يعني كيف ترحب بالمرض فيقول لها ألا أرحب بما يكفر الله به عني سيئاتي فتتبسم مخه بنت الحارس أخته هذه الورعة الصالحة العابدة تقول أحسنت والله إنك لبشر الحافي تذكر تكفير السيئات ولا تذكر رفع الدرجات والله لا يكفرن الله عنك سيئاتك ولا يرفعن درجاتك ولا يرفعن درجاتك فالأمل على المستوى الشخصي لابد ان احنا نعيش فيه ونبقى على يقين ان انت في امل جاي ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم النصيب قالوا انه لله وانه اليه راجع دايما دور على بشاره واظن اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الابتلاء وعن البشارة مدام في عندك ابتلاء تأكد ودور على البشارة اللي عندك البشارة دي بتديك الأمل لو ما لقيتش البشارة دهيا اعرف ان في حاجة من اتنين يا اما الابتلاء لم يبلغ أقصى درجة يا اما الصبر بتاعك لم يبلغ أقصى درجة لو ما فيش بشارة يبقى الصبر يبقى الابتلاء لسه ما مجاش لآخره يا اما الابتلاء جا آخره بس انت ما صبرتش الصبر المطلوب الصبر الجميل تاكد ان لو انت صبرت الصبر المطلوب منك والابتلاء بتاعك وصل لنهايته ولقمته لابد ان انت هتلاقي البشاره ولابد ان انت هتلاقي الامل الامل موجود والامل في نصرك انت وفي نجاتك انت لابد يكون موجود الامل على المستوى الشخصي والتفاؤل على المستوى الشخصي الامل على مستوى الامه والتفاؤل على مستوى الامه يا ترى السنه اللي فاتت ديت شالت لنا وجابت لنا امل ولا لا يا ترى احنا على يقين حتى لو السنه دي ما فيهاش امل وما فيهاش امال يا ترى احنا متاكدين ان النصر جاي ولا مش جاي ان الامل جاي ولا مش جاي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيجدوا الأمل مش عاوز أقول بيتلككوا أنه هم يلاقوا الأمال والبشارات ودايما نصر ربنا عز وجل والبشارات بتأتي من حيث لا يتخيل أحد ومن حيث لا يتوقع أحد بعد غزوة أحد وبعد الهزيمة اللي كان فيها المسلمين ومقتل سبعين من المسلمين او أكثر وبعد بئر معونة وبئر الرجيع ومقتل أكثر من مائة صحابي من حافظ كتاب اللو من حملت القرآن الكريم في هذه في بئر معونة وبئر الرجيع وكان المسلمين في ضيق شديد جدا وكانوا محتاجين امل محتاجين بشاره محتاجين لمعة نور نظرة حاجة تبشرهم بشيء لان الصحابة رضوان الله عليهم زي ما بيقول سيدنا سعد بن عفادة رضي الله عنه وارضاه كنا نخرج نحرس انقاب المدينة نخشى ان نتخطف بالليل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيحرصوا انقاب المدينة وهم خايفين ان حد يدخل المدينة ويخطف ابنائهم ويخطف بناتهم يحصل حدثة ما كان احد يتوقعها ابدا ويمكن اتكلمنا فيها قبل كده كانت امرأة من الانصار في بني خطمة قبيلة من قبائل الانصار اسمها عصماء بنت مروان عصماء بنت مروان دي كانت منافقة وكانت شاعرة وكانت صليطة اللسان لدرجة ان المسلمين في بني خطمة كانوا بيكتموا اسلامهم مخافه ان هذه المرأة تشنع بهم وتهجوهم وتطعن في أعراضهم بالشعر بتاعها وكانت مسموعة الكلمة من المشركين في بني خطمة وكان المسلمين في بني خطمة قلة قليلين جدا وكان في صحابي اسمه عمير بن عدي عمير بن عدي رضي الله عنه وأرضاه كان مسلم في بني خطمة ولكنه كان من القليلين اللي اعلنوا إسلامهم في بني خطمة ووصل الأمر بعصماء بنت مروان إنها هجت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الشعر دا للنبي وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمير بن عدي يقول والله لما رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت من الصحابة تأثر النبي وتألم النبي لما قالت عصماء بنت مروان قلت والله لا منها والله لا عصماء بنت مروان عمر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه بالليل وفي ليلة مقبرة دخل على عصماء بنت مروان وكان بينهم صلة قرابة ووجدها نايمه بين أبنائها فدخل عمير بن عدي واستلخ خنجره يقول فاستللت خنجري واخذت أتحسس في ظلام الليل على جسد عصماء حتى وقع يدي عليها بين أبنائها فاخذت الخنجر وغرسته في بطنها واتكأت عليه ثم شددته شاء بطن عصماء بنت مروان فصرخت فاستيقظ القوم ولزت بالفرار بين أقدامهم كأني واحد منهم أنادي معهم من قتل عصماء من قتل عصماء من قتل عصماء حتى أصبح الصباح وذهبنا إلى رسول الله وبعد صلاة الفجر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وجاء أبناؤها يشكون إلى رسول الله ما قتلها أحد إلا أحد من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين من قتل عصماء بنت مروان يقول عمير بن عدي فسكت وما تكلم حتى ثنى النبي فسكت ثم ثلث النبي قال ثالث مرة من قتل عصماء بنت مروان وكانت من سنة النبي أو من عادة النبي أنه إذا ثلث فكأنما أقسم فقلت أنا يا رسول الله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا ابن عدي نصرت يا ابن عدي كيف قتلتها فوصفت للنبي كيف قتلتها ثم قال ولما قتلتها قال والله يا رسول الله ما رضيت أن يتكلم فيك أحد من بني خطمة فتتألم وأسكت ولا أنصرك فأردت أن أنصر رسول الله فقال النبي مرة ثانية نصرت يا ابن عمير دمها هضر لا ينتطح فيها عن ذاك وذا صار مثل وكان أول حد يقول الجملة دي لا ينتطح فيها عن زاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مثل على القضية اللي ما بيختلفش عليها حد اطلاقا كبر المسلمون لما عمير بن عدي قتل عصماء بن مرون كبر المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر المسلمون يقول عمير بن عدي فتعجبتوا من تكبير المسلمين فسألت من إلى جواري من الرجل قال أبو بكر قلت يا أبو بكر لما تكبرون بعد عمير ما قال أنا اللي قتلت وتكلم مع النبي فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله ما كبرت إلا بشارة بك يا عمير بن عدي أن يأتي هذا النصر لرسول الله على يد رجل أعمى عمير بن عدي كان أعمى كان كفيف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيكبر وسعيد بهذا اللي حصل مش عشان قتل عصراء بن تمروان في حد ذاته ولكن لأن هذا القتل يأتي على يد رجل أعمى رجل كفيف النصر والبشارة يمكن ان تأتي من حيث لا تحتسب من, من مكان من شخص من انسان من زمان من ارض ما تظنش ابدا ان ممكن البشارة تيجي منها لكن بتيجي بس المهم ان انت بقى عندك قلب زي قلب ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى عندك قلب زي قلب الصحابة بيدور على النور بيدور على الامل بيدور على الرجاء ما هوش عايش في الظلمة ما هوش عايش في الكآبة ما هوش عايش في الحزن ما هوش عايش في الشؤم دائما لا مهما وصل بك الامر فتأكد ان هذا الدين منصور وان هذه الامه منصورة احنا يا جماعة مش هنعلم ربنا عز وجل متى واين وكيف يتنزل علينا بالنصر لابد ان احنا نكون على يقين أن النصر آتي لكن إمتى؟ ملناش دعوة مش بتاعنا لقتاع ربنا عز وجل فين؟ ملناش دعوة مش بتاعنا اللي بيحدد المكان ربنا عز وجل إزاي برضو اللي بيحدد الكيفية ربنا عز وجل عمير بن عدي لما قتل عصماء بن مروان وهو أعمى كفيف ما كان أحد يتخيل أنه بعد احد وبعد هذا القتل للمسلمين في خلال شهرين اثنين قتل من المسلمين أكثر من مئة وسبعين مسلم من خيرة الصحابة ويأتي هذا الأمل في رجل أعمى كفيف يقتل يعني امرأة بين قومها وبين أهلها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه في القادسية سعد بن وقاص القادسية استمرت تلت أيام اليوم الاول واليوم التاني كانت مطحنة وقتل من المسلمين مقتل عظيمه جدا في اليوم التالت حصلت حاجة عجيبة جدا حاجة العجيبة دي خلت سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول لقادة الجيش والله لننصرن لننصرن في هذا اليوم ولا يفتحن الله علينا في هذا اليوم اللي خلى سيدنا سعد بن أبي وقاس يقسم بالله عز وجل أن النهاردة هننصر والنهاردة ربنا هيفتح علينا وهم في اليومين اللي فاتوا كانت مطحنة زي ما قلنا سلم زوجة سيدنا سعد بن أبي وقاس بتسأله ما حملك على هذا التفاؤل وهذا الـ الـ الـ اليقين فقال أمر رأيته قالت قص علي فحكى لها سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي خلاه على هذا اليقين سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل القادسية يبعث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من عبد الله سعد بن أبي وقاص قائد الجيوش في العراق إلى أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب أعلمك يا أمير المؤمنين أن عددنا عشرون ألفا وأن عدد الفرس فوق المئتين الف, ألف وإحنا عشرين ألف فأرسل لي مددا حتى ننصر بيطلب المدد من سيدنا عمر بن الخطاب وكلكوا عارفين القصة دي لكن للأسف الشديد ما بفكرش فيها كويس سيدنا عمر بن الخطاب يكتب لسيدنا سعد بن أبي وقاص يا سعد من عبد الله أو يكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الله سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين في العراق يا سعد لا يغرنك ان قالوا خال رسول الله اوعى تتغر ان هم قالوا ان انت خال النبي اوعى تتغر بان انت خال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقدم به عمله لم يقدم به نسبه لا يغرنك ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت مني مددا فنظرت حولي فما وجدت إلا معذورا مريضا أو اعرجا أو أعمى أو مغموسا في نفاق أو حد مغموس في النفاق فما وجدت عندي ما أرسله إليك يا سعد متى ننصر على أعدائنا بكسرة عددنا وكسرة عدتنا إنما ننصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له فإن تساوينا معهم في المعصية غلبون بالعدد والعدد والعتاد يا سعد انظر ما وقع في قلب جنودك من الوهن من حب الدنيا فوالله لا تغلبون إلا بالوهن وحب الدنيا مش هتتهزموا إلا بالوهن حب الدنيا يقول سيدنا سعد بن أبي وقاس أو لما وصلت هذه الرسالة إلى سيدنا سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أرضاه فاء سيدنا سعد وكأنما كان يعني غاب عن باله ومحتاج أن أمير المؤمنين يذكره سيدنا سعد لما بدأت المعركة والمسلمين 20 ألف والفرص فوق 200 ألف ومطحنة في اليوم الأول والتاني اليوم الثالث حدث أمر بيحكيه سيدنا سعد لسلمة زوجته وده اللي خلى سيدنا سعد يتفائل ويبقى على أمل وعلى يقين سيدنا سعد اللي حصل أن كان سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه ونعلم من هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن أم مكتوم هو من أصدق الصحابة إلى الإسلام ومن المهاجرين، وهو من نزلت فيه صورة عبسة وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى الذي جاء إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن مكتوم رضي الله عنه وارضاه كان في القادسية في المعركة هو أعمى وكفيف رغم ما معلهوش قتال ولا عليه أي حاجة لكن كان بيعمل إيه كان في في جيوش المسلمين حاجة اسمها قارئ الصورة دلوقتي المسلمين استبدلوا قارئ الصورة في ميدان القتال بقارئ الصورة يوم الجمعة الصبح طبعا ده ملوش أصلي إطلاقا لكن كان مع المسلمين دايما قارئ الصورة فاري الصورة ده كان بيعمل ايه؟ كان وقت اصطفاف القتال ووقت اصطفاف الجيش كان يمشي بين صفوف المسلمين يقرأ صورة الانفال الصحابة رضوان الله عليهم وكأنما كان هذا من سنة الصحابة ان هم كانوا يقرأوا صورة الانفال صورة النصر وصورة الغنائم وصورة التأييد يقرأوها بين الجيش فكان سيدنا عبد الله بن ممكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان في القادسية هو قارئ سورة الأنفال هو وسيدنا عبد الله بن مسعود أيضا كان من قراء السورة سيدنا عبد الله بن ممكتوم جاء في اليوم الثالث إلى سعد بن أبي وقاص وقال أيها الأمير قال مرحبا بصاحب رسول الله قال أريد أن أحمل راية المسلمين اليوم الله أكبر الأعمى الكفيف هيحمل رايه المسلمين في القادسية في اليوم التالت يوم بقى يعني المسلمين منهكين فيه انهكوة يعني يوم الحسم المفروض فقال سعد بن أبي وقاس يا ابن أم مكتوم أو تحمل راية المسلمين قال نعم وسأريك وسترى كيف يقاتل العميان سيدنا سعد تعجب وسكت فإذا بالمغيرة بن شعبة يقول أما وجدنا غير العميان يحملون راية المسلمين اشتد قول طبعا قول صعب جدا فقال سيدنا عبد الله بن أم مسكو... مكتوم رضي الله عنه أرضاه المغيرة أسمع؟ المغيرة هو اللي بيتكلم قال نعم قال يا ابن غدر يعني عايل يصغير يعني بي بي بي بي بي بي, بي عنده حده أين كنت يوم أن انزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى والله كنت تلعب مع الصبيان بغدائرك كنت مع العيال الصغيرين بالضفير بتاعتك يا سعد أعطني الرايه وسترى نصر الله أعطني الراية يا سعد وإلا لا أشكو الى الله وإلى رسوله ان انا نلت الشهاده هاشكوك لن... لربنا وهشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم انا هستشهد النهار يقول سعد فوالله ما رايت امامي وما تذكرت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه ارضا معانقا مرحبا بمن عاتبني فيه ربي فعزمت أن أعطي الرايه لابن أم مكتوم ووالله إنها لبشارة نصر أن يحمل رايه المسلمين عبد الله بن أم مكتوم سيدنا سعد بن أبي وقاص لما شاف عبد الله بن أم مكتوم بيحمل بيطلب الراية تفائلة وزاد تفاؤل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه زاد تفاؤل سيدنا سعد بن أبي وقاس وانتظاره وتعلقه بالأمل الضخم لما أعطى الراية لعبد الله بن أم مكتوم أعطى الراية لعبد الله فأخذ عبد الله بالراية وقال أين المغير بن شعبة أين أنت يا غدر؟ قال هانا زايا صاحب رسول الله قال عليك بعشرين من الفرسان الصناديد وكونوا معي وقاتلوا معي يدا بيد ليأتي نصر الله على أيدنا. ده اللي كان بيقوله. سيدنا عبد الله بن مكتوم بيرفع ويضع روح التحدي. أيها الناس، لا ترون اليوم كيف يقاتل العميان. بيخطب في الجيش. هتشوفوا إزاي العميان بيقاتل. ويقاتل عبد الله بن ام مكتوم ويقتل ويموت شهيدا سيدنا المغيرة بن شعبه يقول بعد ان انتهت المعركه وانتصر المسلمون في هذا اليوم وفتح الله عز وجل على المسلمين في هذا اليوم يقول سيدنا المغيرة بن شعبه والله ما رايت مبصرا يقاتل كما كان يقاتل عبد الله بن ام مكتوم والله كان يمسك بالسيف وهو الأعمى يضرب به يمينا وشمالا فما طاحت يده إلا على رأس أحد الفرس. إيده ماسك يمين شمال إيده بتخبط يمين فرص واحد من الفرس شمال فرص واحد من الفرس سيدنا سعد بن أبي وقاص يرى هذا الأمل ويرى هذا النصر ويرى هذه البارقة انت شايف النصر ده ولا مش شايفه انت على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه لن تقوم, لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينتصر المسلمون ويختبئ اليهود وراء الحجر والشجر حتى يناد الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهود تعالى فاقتل أنت على يقين أن الله عز وجل بشرنا على لسان نبيه لا تقوم الساعة حتى تفتح روما أنت على يقين أن روما أن إيطاليا أن أوروبا ستفتح وسيدخلها الإسلام وستصبح أرض من أراضي الإسلام ولا لأ لابد أن أنت تصدق النبي لابد أن أنت تصدق نبيك وتعيش على هذا الأمل ما تقولش النصر مجاش قول لنفسك تبقى اعمل إيه تبقى أقدم إيه تبقى أنا عملت إيه أظن رويت قصه حدثت مع شيخ كشك رحمه الله الشيخ عبد الكريم الحميد كشك عليه رحمة الله الشيخ عبد الحميد كشك يروي احد الاخوة انه كان معه في يعني ضائقة شديدة وفي محنة شديدة مع الشيخ وكان الشيخ بيعني يأتو قصصات صحفية كده وورق المرفوض فيه سندويتشات وحاجات وكان احد الاخوة بيقرأ للشيخ بعض الاوراق الصحف دي فقرأ أحد الإخوة على الشيخ خبر بيقول أن برج بيزة المائل سيسقط مش عارف خلال كم يوم ولا كم سنة فإذا بالشيخ رحمه الله يبكي بكاء شديدا الشيخ كشك وينحمر في بكاء شديد جدا جدا جدا الله تعجب الحضور كلهم وهم في ضائقة شديدة الشيخ بيبكي ليه الأخ بيقرأ برج بيزا المائل سيسقط مش عارف بعد إيه فيبكي الشيخ بكاء شديد حتى إن الإخوة جميعا خشوا على الشيخ ويعني ظنوا أن في أمر جلل فبكوا بعضهم بكى لبكاء الشيخ فلما هدا الشيخ أحد الإخوة بيسأل الشيخ يا شيختة بتبكي ليه فقال الشيخ أبكي لأن برج بيزا سيقع لا حول ولا قوه الا بالله طيب احنا مالنا احنا في ايه ولا في ايه ده احنا في ضائقه رهيبه في ضائقه شديده احنا مالنا ومال برج بيزا يقع ولا ما يقعش والله ان شاء الله عنه ما وقع البعض تعجب جدا وصخر والبعض ايقن ان في امر وراء الشيخ فسال احد الاخوه طيب يا مولانا احنا احنا مالنا ما يقع برج بيزا ولا ما يقعش ايه المشكله بتبكي ليه فقال الشيخ والله كنت أمني نفسي أن أحيا حتى تفتح روما وأن أصعد إلى برج بيزا وأؤذن من فوق هذا البرج فبكيت خوفا أن يسقط البرج قبل أن اؤذن عليه وتفتح روما الله أكبر الإخوة اللي كانوا بيستهزأوا بكوا بكوا على حالهم ان هم مش فاهمين الشيخ يقينه يقينه, يقينه يقين لا يتزعزع ان روما هتفتح والشيخ عنده امنيه وعنده امل الامل ده والامنية ان هو يؤذن فوق هذا البرج لما تفتح روما كل خشية الشيخ مش ان هو يموت قبل ما تفتح روما لا لان إن البرج يقع قبل ما تفتح روم الشيخ علي يقين أن روما ستفتح متى؟ من نزع الصبح لأن النبي قال كده يبقى الصبح ممكن تحصل أي وقت الشيخ أمله ورجاءه ويقينه ملوش حدود يا ترى أنت عندك الأمل والرجاء واليقين ده ولا لا كنت مرة في عمرة مع شيخنا الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله وكان في وقت ما كانش فيه معتمرين كان في شهر محرم في اخر محرم وما كانش فيه معتمرين وكانت الكعبه فاضيه جدا والطواف عدده قليل قوي والشيخ عطيه انا قاعد جنبه ولقيت نظر الشيخ رايح ناحيه الكعبه ومركز قوي نحية الحجر الاسود وعينه ماشيه مع الناس اللي بتطوف لغاية ما ينقطع المجال بتاع الرؤية ويرجع الشيخ تاني يبدأ وشيخ سرحان جدا جدا جدا فضلت باصص للشيخ مدة لغاية ما انتبه ان انا ببصله قال لي في ايه بتبص كده ليه قلت له انا مستعجب حضرتك بتبص على ايه وناس الدنيا حواليك الشيخ ناس الدنيا تماما وانا مستعجب بيبص على ايه ما انا ببص على الكعبة ومتعاوه الشيخ بيبص على... لكن عمري ما شفته طرف رفقتي ناس الدنيا بالشكل ده فقال لي شوف الشيخ باصس على ايه وتذكر ايه قال لي الشيخ تذكرت حديث مالك في الموطأ كأني بعيسى بن مريم يطوف حول الكعبة كأنه خرج من دماس يقطر الماء من ذقنه في حديث في الموطأ بيقول وده من اعظم المبشرات النبي بيقول كأني بعيسى بن مريم يطوف حول الكعبة سيدنا عيسى هيكيف حول الكعبة وكأنه غرآن ميه خارج من الحمام المية المية بتنقط منه الشيخ تذكر هذا الحديث فبيقول الشيخ فلما تذكرت هذا الحديث رجعت الله عز وجل أن يريني عيسى بن مريم وهو يطوف حول الكعبة فكنت أنظر كأنم كانما عيسى قد تمثل أمامي عليه الصلاة والسلام وكأني أريد أن أذهب ليقع في يدي قطرات الماء من زقنه شوف الشيخ الشيخ تمثل الموقف تماما كأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بيطوف والشيخ نفسه عايش في هذه الحالة والشيخ نفسه كأنه عاوز يروح يقف جنب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ويحط ايده تحت دقني سيدنا عيسى علشان المية تنزل في ايد سيدنا في ايد الشيخ رحمه الله ده يقين بنصر الله ولا لا ده امل ولا لا انت عارف الحديث ده ولا لا منتظره ولا لا مش ممكن يحصل مش ممكن يحصل خلال 40 يوم خلال 40 شهر خلال 40 سنه انت يا شاب يا اللي عندك 20 سنه انت يا اللي عندك 60 سنه ده مش ممكن يحصل ممكن تدركه ولا لا ممكن اوعى تقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم محددلناش الوقت محددليناش الوقت النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا وقال لنا ان عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم هيطوف حول الكعبة الشيخ رحمه الله شيوخنا كانوا يعلمون التفاؤل والأمل واليقين بنصر الله عز وجل انتوا نسيتوا حديث البخاري أو حديث مسلم واللفز عند مسلم كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم كيف بكم؟ بيكلم المسلمين بيكلم الصحابة ولا بيكلم نحن كمان بيكلم نحن كمان وبيكلم ولادنا وولاد ولادنا وبيكلم كل الأجيال القادمة حتى تحقق هذه النبوءة النبي بيقول لنا انتم متخيلين هتبقوا عاملين ازاي لما سيدنا عيسى بن مريم ينزل فيكم وامامكم واحد منكم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدعو الى الله ويحج البيت او يعتمر ده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم عارفين ان ربنا عز وجل هينصر هذا الدين ولا لا عارفين ان ربنا عز وجل هينزل عيسى بن مريم بنا ولا لا لا يهمكش امتى هينزل وفين وازاي كل اللي يشغلك تكون على يقين ان هو نازل وان هو موجود اشغل نفسك يا ترى انا هستاهل ان انا اكون من جنوده ولا لا يا ترى انا هستاهل اكون واحد من اللي هينزل فيهم عيسى ابن مريم ولا لا يا ترى انا استاهل اكون واحد من الجنود اللي هيبقى القائد بتاعهم من المسلمين وقائد يهتم ويصلي به عيسى ابن مريم ولا لا هي الاحاديث دي النبي بيقولهن ليه يا جماعه الان النبي بيقولهن علشان نقعد نحكي في قصص وحكايات وبعض الناس يقولوا دي اساطير الاولين واساطير الاخرين والكلام ده لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الكلام ده عشان نبقى على يقين عشان نبقى على يقين ان نصر الله عز وجل اتي ان نصر الله عز وجل جاي إن نصر الله عز وجل وإن النصر لهذا الدين والتمكين لهذا الدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه والله متم نوره كيف يتم الله عز وجل هذا النور؟ أتم الله عز وجل هذا النور تمام ابتدائي ويتمه تمام انتهائي في الإسلام كما قال النبي بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا هناك تمام ابتداء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا تمام الابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الدنيا إلا وهذا الدين كامل تام تماما ده من تمام أو أسميه تمام الابتداء وهناك تمام الانتهاء تمام الانتهاء لا تقوم الساعة إلا والأمر لهذا الدين وكل الأحاديث اللي قلناها دي وهذه البشارات نزول المسيح ونصر الله عز وجل ويعني كل هذا ده اسمه تمام الانتهاء أن هذه الدنيا لن تنتهي إلا إذا بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها وكان الذين آمنوا فوق الذين كفروا لن تقوم الساعة إلا بتمام هذا الأمر إحنا على يقين بتمام هذا الأمر ولا لا إحنا على يقين بتمام هذا الدين ولا لا لابد أن إحنا نكون على هذا الأمر والأمل والتفاؤل يملأ قلوبنا ويملأ حياتنا الشيخ كشك رحمه الله كان أعمى كان كفيف كأنما هذه الحلقة للعميان كأنما هذه الحلقة لعمير بن عدي وعبد الله بن ام مكتوم وعبد الحميد كشك هذه الأمة لا ينقطع فيها الخير أبدا هي رايه كل جيل بيسلم لجيل وكل زمان له رجاله وكما قال الإمام علي رضي الله عنه وارضاه إن لكل زمان رجال ولا يصلح رجال زمان لزمان آخر كل زمن للرجال بتاعته ولا يصلح أبدا رجال الزمن لزمن آخر نحن لا نصلح لزمان مضى والذين مضوا لا يصلحوا لزمان آت ولكن لكل زمان هؤلاء الرجال وفي كل زمان رجال يحملون هذا الدين يروي الإمام أحمد في مسنده حديث عجيب يا جماعة هذا الحديث حديث صحيح وأقل ما, يقول فيه ما يقال فيه أنه حديث حسن حديث بيقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يلهمهم الله عز وجل بطاعته إلى يوم القيامة عفوا لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم الله في طاعته إلى يوم القيامة وفي روايه يستعملهم الله في طاعته نصره الى يوم القيامه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا رجالا الله عز وجل يغرسهم في هذا الدين الى يوم القيامه يستعملهم الله في طاعته يستعملهم الله في طاعته نصره لهذا الدين إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة هذا الدين منصور هذا الدين منصور برجال يغرسهم الله فيه رجال من المسلمين ينصرون هذا الدين والرواية الأخرى إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر قد يأتي التأييد والنصر على يد رجل كافر لا يدري أحد أنه من المسلمين ولكن الله عز وجل يجري على يديه خيرا لهذه الأمة يجري على يديه خيرا لهذا الدين يطرأ أنت يا مسلم من الغرس اللي ربنا عز وجل بيغرسه في هذا الدين ولا لا أنت ربنا عز وجل استعملك في طاعته ولا لا أنت ممن غرسهم الله عز وجل إلى يوم القيامة في كل زمان وفي كل جيل إن الله عز وجل يبعث على رأس كل مئة سنة مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ترى إحنا على يقين بهذا الأمر ولا لا كانت امرأة في المدينة المنورة هذه المرأة كانت تعول ايتاما كانت بتعول أيتاما خمس أيتام هذه المرأة رأيتها وقابلتها وكانت امرأة سبحان الله أيضا كفيفة والله ما قصدت أبدا أن أروي قصة هذه المرأة ولكن الله عز وجل اجراها على لساني كما قلت لكم كأنما هذه الحلقة للإخوة العميان عبد الله بن أم مكتوم عمير بن عدي عبد الحميد كشك هذه المرأة أم عائشة كان اسمها أم عائشة كانت كفيفة وترعى خمس أيتام ثلاث بنات وولدي وسبب معرفتي بها ان الشيخ عطية رحمه الله كان يعطيني مبلغ من المال كل اسبوع يعطيني مبلغ ويقول لي عرفني بيت ام عائشة هذه وقال لي كل يوم تروح تديها ميت ريال كان الشيخ يديني السبعمائة ريال يقول لي كل يوم تروح تديها ميت ريال وتمشي الشيخ رحمه الله يعني كان بيستعمل طلبته وتلاميذه في كده وكان من أهل الخير رحمه الله كل يوم أروح أدي الست دي الميت ريال أخبط الباب سلام عليكم الشيخ يعني قال لي كده تروح تخبط عليها قل لها رسول خير من بالباب أقول لها رسول خير فتفتح الباب ابنها أو عيل من الأطفال أدي له الميت ريال وامشي ظل هذا الامر تقريبا سنتين سنتين وانا كل يوم اروح ادي لهذه المراه الميتريال مان الطارق رسول خير وديها الميتريال بعد سنتين وفي يوم لقيت الشيخ رحمه الله وكنت في البيت لوحدي اهلي كانوا في مصر في اجازه وكنت انا نايم لوحدي في البيت في المدينه فإذا بالتليفون بيرن الساعة كام؟ الساعة 3 الفجر 3 ونص بالليل في نص الليل فإذا الشيخ بيقول لي انت نايم؟ قلت له ايوه راحت عليا نومه قال لي انت رحت ل ام عائشة النهارده؟ انا كنت بروح لها بعد صلاه العشاء مباشره اديها المتريال قال لي رحت ل ام عائشه النهارده قلت له نسيت مولانا آسف سنتين كل يوم أروح لها بناء على أمر الشيخ في اليوم ده نسيت ونموت قال لي طب بسرعة روح وصل الأمانة ساعة ثلاثة ونص نزلت خدت عربيتي وروحت خبط على الست ساعة ثلاثة ونص بالليل من الطارق رسول خير يا رسول الخير من أخرك كاد العيال أن يبيتوا بغير طعام ده الجملة اللي قالتها وفتحت الباب وديت لابنها الصغير الميت ريال قلت لها يا خالة أنا نفس أعرف أنت عارفة مين اللي بيبعت الميت ريال قالت لي لا أنا معرفش مين ومش عاوزة أعرف مين قلت لها مال انت منتظراهم وعلى يقين بمديتهم ليه قالت لي يا ابني أقول لك كان ابو هؤلاء الايتام رجل خير وكان يكفل ايتاما كل ليلة بمئة ريال كل ليلة ابو العيال ده همت كان يبعث مئة ريال لأسرة من الايتام فلا حيته يوما اتخنقت معاه قلت له يا ابو عائشة كل يوم تبعث مئة ريال ده فقال لي يا أم عائشة لعلي أقبض ولعل الله عز وجل يقيد لكم من يرسل لكم هذه المئة ريال كل ليلة فاني على يقين أن الله عز وجل سيرسل المئة ريال فلما تأخرت علي بكيت وقلت لعل ابا عائشة أمسك المئة ريال قبل أن يموت الله أكبر الستة على يقين أن المئة ريال جاي للادي فكل ليلة لأن زوجها كان بيكفو الأيتام كل ليلة يبعت مئة ريال لبيت من الأيتام هي تخنقت معاه إزاي تبعت مئة ريال ده كتير قوي خليهم خمسين ده. فيقول لها زوجها إيه لعله أموت وما تلاقوش وربنا يقيد ليكم اللي يبعت لكم الميت ريال كل يوم فالست بتقول طول السنتين اللي بتيجي فيهم الميت ريال انا على يقين انها كل ليلة هتيجي لان دي الميت ريال اللي كان بعائشة بيبعتهم فلما انت اتأخرت النهاردة انا بكيت الست بتقول لانها ظنت ان زوجها قطع الميت ريال بيبعتهم غير لمدة السنتين ما اخرت إلا أخرك قلت لها والله نسيت أن آتي إليك نسيت أنني نجي لك قلت لي وما أتى بك فقلت لها أيقظني صاحب المئة ريال لآتي بها إليك قالت وكيف عرف أنك لم تأتي قلت لها والله لا أدري السلام عليكم سلمت عليها وجدت طالع على بيت الشيخ قلت له يا مولانا حدث أمر عجيب غريب وحكيت له القصة كيف اخترت حضرتك البيت ده تبعت له الميت ريال وإني خلقت تصحيني النهاردة فقال الشيخ رحمه الله والله يا ابني ما اخترت هذا البيت ولكني علمت أن هناك أسرة فقيرة مكانها كذا وعنوانها كذا في حاجة إلى المساعدة فأرسلت إليهم المئة ريال من السنة وما أيقظتك هذه الليلة إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظني في المنام ويقول لي لم ترسل رسول الخير الليلة يا عطية الشيخ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ عطية بالمناسبة كان نومه خفيف جدا وقليل جدا وكان غالبا لا ينام قبل الفجر غفى فراى النبي في المنام بيقول له لما لم ترسل رسول الخير الليلة يا عطية فأي شيخ فيقض فأيقنت أنك لم تزهر بيقول لي اتأكدت أن أنت ما روحتي عشان تروح الشيخ بكى وقال والله لا انقطع عن هذه المرأة ما حيته فضل الشيخ حتى انا لما كنت اترك المدينة كان الشيخ يكلف احد الاخوان بان هو يروح هو بهذه المال الست ديت والامل واليقين بان ربنا عز وجل هيبعت لها رزقها اليقين بأن ربنا عز وجل لن يضيع أجرها يا ترى احنا عندنا الأمل واليقين بتاع الست دي ولا لا انت غرس من الغرس اللي بيغرسه ربنا عز وجل في هذه الدنيا ولا لا انا بروي القصة دي بمناسبة الحديث لا يزال الله عز وجل يغرس غرسا في هذا الدين انا بعتبر الشيخ عصية رحمه الله غرس في هذا الدين لهذه المراه وان لم يفعل وان كان هو غرس عظيم جدا انا كنت في منتهى السعاده ان ربنا عز وجل بيستعملني لمجرد انا الفلوس ليست فلوسي ولا الفكره فكرتي ولا انا اختار انا كل ما في الامر اني تلميذ عند الشيخ خادم لشيخي يستعملني شيخي فيما يريد من الخير ولكن اصبحت أوقن بأن هذا الخير يعني يبقى ويغرس وأنا شخصيا لا أحمل هم أبنائي إطلاقا إن أنا مت لأن كل شيء وكل صدقة أفعلها, أفعلها بنية لعل الله عز وجل يقيد لأبنائي أو يقيد لأحد من نسلي من يفعل معه الخير كما نفعل مع الآخرين بقول لك يا اخي تفائل وخلي الامل مالي قلبك واسال نفسك يا ترى انا غرس من الغرس الذي يستخدمه الله عز وجل في طاعته نصره لهذا الدين ولا لا اوعى تبخل لان من يبخل انما يبخل على نفسه بتبخل على نفسك على اولادك على ذريتك الست دهيت سبحان الله ابنها الآن يعني لما بذهب إلى المدينة أقابل ابنها فهد بسم الله ما شاء الله الآن مهندس وما زالت هذه المرأة تحيا في المدينة المنورة وأصبح أبناؤها يعني ينفقون من الخير الكثير وأنا حكيت هذه القصة لي لي لي لي, لي لأبنائها والسيدة مش معروفة باسم أم عائشة ولكن هذا الاسم الذي كان يطلقها عليه النبي صلى الله عليه الذي كان يطلق عليه الشيخ رحمه الله حتى لا يعرف أحد أنها كانت يعني في هذا الأمر وما زال أبناؤها يعني يقومون بهذا العمل ويصدون الدين ابنها بيقول لي أنا بسد الدين دين ربنا مش دين الشيخ عطية الأمل والغرس اللي بيستعمله ربنا عز وجل وبيغرسه ربنا عز وجل اللي عاوز أقوله قبل أن نذهب إلى الفاصل الأمل الأمل الأمل الشخصي الأمل العائلي أمل الأمة الأمل ممكن أن ياتيك في لحظة يقبل الله عز وجل إلا ان يبشرنا وتاتي البشارات انا اقول حاجه صغيره خالص يعني بدون تعليق هذه النعال التي اطلقت في العراق الجزم الجزمه اللي اطلقت انا شخصيا مستبشر وفرحان لاني براها بشاره وحزين في نفس الوقت حزين لان احنا كمسلمين بنتلكك ان اي حاجه تفرحنا بنتلكك ان اي حاجه تدينا امل تدينا بشاره لا يا جماعه لو دورنا في انفسنا في حياتنا هنلاقي بشارات كتيره جدا جدا جدا انا ما احكي بشارات موجوده في زماننا ده لكن حبيت احكي ازاي الصحابه وازاي غير الصحابه كانوا بيبحثوا عن الامل في بشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي أبو بكر لقى البشارة في فعل عمير بن عدي وهو الأعمى الكفيف إزاي سعد بن أبي وقاص رأى البشارة والأمل في فعل عبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى الكفيف إزاي شيخنا الشيخ كشك رحمه الله كان يرى الأمل والبشارة في حديث رسول الله لا تقوم الساعة حتى تفتح روما وكيف كان اليقين عند هذا الشيخ كيف أن الله عز وجل يغرس غرسا في هذا الدين ولا يزال دائما يغرس غرسا في هذا الدين يستعمله في طاعته نصرة لدينه يا رب نكون كلنا غرس في هذا الدين يا رب نكون كلنا رسول خير كما كان شيخنا الشيخ عطية رحمه الله يرسل رسول خير إلى أم عائشة من الطارق رسول خير ولما يتأخر رسول الخير بعد سنتين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويوقز الشيخ من المنام ويقول له ايقظ رسول الخير لما لم يذهب رسول الخير هذه الليلة يا رب كلنا نكون رسل خير الأمل وإحنا بنودع سنة عدة وبنستقبل سنة جديدة الأمل يكون ملينا والأمل أملنا في الشخصي وأملنا في نصرة هذا الدين مين فينا بينظر حول الكعبة وكأنه ينظر إلى عيسى بن مريم نذهب إلى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا biltaqat wa ta'arabat biltaqat wa ta'arabat hadil kuluh hadil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا بكم ايها الاحباب مرة اخرى انا معي قصصتين حقيقة قصاصة تتفق مع موضوع الحلقة وقصاصة لا تتفق مع موضوع الحلقة فاسمحوا لي مش اقولها نأجلها الاسبوع القادم ان شاء الله خلونا مع الامل ومع التفاؤل. النهاردة كان أحد المسؤولين بيسألني سؤال مهم جدا السؤال ده بيقول لي كان بيقول لي انت ايه رأيك هل الإسلام في تقدم ولا لا؟ هل التمانينات والتسعينات الإسلام كان فيها أقوى وأحسن والمسلمين كانوا أحسن ولا دلوقتي قلت له لا انا على يقين ان الاسلام الان في هذه الفتره افضل بكتير جدا من الاسلام او من المسلمين في التسعينات وفي الثمانينات وفي السبعينات وقعدت تناقشت معاه وكان بيؤيد وجهه نظري بشده وقال لي جمله قال لي فعلا الاسلام الان او المسلمين الان والدعوة الان افضل بكتير من التمينينات والتسعينات وده نتيجة لنجاح الدعوة الجملة ديت فعلا امل وتفاؤل امل وتفاؤل ان احنا النهاردة في مجتمعنا في حياتنا في شارعنا وممكن الكتير يختلف معايا في الموضوع ده واهتمام المسلمين بالإسلام وارتفاع مستوى اهتمام المسلمين بالإسلام أفضل بكتير اللي ينقصنا إن الاهتمام ده يتحول إلى سلوك السنه دي كان بيحج ما لا يقل عن خمسة مليون السنين اللي فاتت كل سنة عدد الحجاج بيزيد هل ده لان الناس مستواها المادي والاجتماعي بيعلة ولا لان الناس فعلا بدات تهتم بموضوع الحج من الملاحظ او من اللي ملاحظه بقالي خمس سنين تقريبا في الحج هي زيادة نسبة عدد الشباب عدد الشباب زاد جدا في الحج الحجاج الشباب زمان من خمساشر سنة مثلا او من عشرين سنة كان الحجاج وما كانش بيحج غير الناس العواجيز لا دلوقتي عدد الشباب زاد جدا القصاص اللي معايا من جديدة المصر اليوم يوم لتنين خمستاشر اتناشر الفين وتمانية وكالة الستويتش بريس بتقول التدين اصاب خمرات القاهرة بالخراب التدين اصاب خمرات القاهرة بالخراب قالت وكالة السوشيد بريس ان الدين صار يهدد حانات وسط القاهرة مشيرة الى ان كثيرا من الكباريهات الشهيرة بالرقص الشرقي والخمرات التي تحدثت عنها الروايات صارت موصومة بالخراب وسوء السمعة واضافت ان المصريين الذين ينتمون للطبقتين الوسطى والدنيا والطبقة الارستقراطيه يتجهون الى الاسلام على نحو متزايد وان النخبة الراقية في المجتمع المصري اصبحت تبحث عن المساجد والحلقات الدرس بدلا من ان كانت تبحث عن الخنا... الخمارات والحانات في شوارع القاهرة ده خبر وكالة الستوشت بريس بتقوله وبتتكلم على القاهرة وكيف اصبحت وكيف صارت وان التدين سمة من سمات هذا المجتمع وان الامل والتفاؤل لابد ان يأخذنا كتير من الناس دلوقتي بيرد علي وهيتكلم على مظاهر الفساد وعلى مظاهر التحرش الجنسي في وسط البلد والأفلام والضعع والدعر اللي موجود والكليبات والكلام ده أقول لحضرتك حاجة ما كان للخير فوره إلا وللشر فوره ما كان الخير في ازدياد إلا والشر في ازدياد تفتكر إن دعاة الخير اللي ربنا عز وجل بيستعملهم الغرس اللي ربنا غرسه في هذا الزمان في هذا الدين وبينشر هذا الاسلام تفتكر ان ابليس قاعد ساكت تفتكر ان ابليس هو كمان ما بيغرزش غرس بيستعمله لمعصيه ربنا ولمحاربه هذا الدين اكيد اكيد زي ما ربنا عز وجل بيستعمل وبيغرز غرس ابليس مش قاعد ساكت ابليس مهمته ان هو يقاوم هذا الدين ويحارب هذا الدين ويحارب هذه الطاعه زي ما في ناس بتلبس الحجاب ودول غرض ربنا بيستعملهم في ناس بتخلع الحجاب وبتخلع هدومها ودول غرض الشيطان بيستعمله زي ما في غرس ربنا عز وجل بيستعمله ان هو يمشي في الشوارع يذكر الناس بربنا عز وجل برضه الشيطان ليه غرس بيستعمله بيمشي في الشوارع يتحرش ويعاكس ويذكر الناس بإبليس الجامعة في مصر في القاهرة في بداية السبعينات أو أواخر الستينات ما كنتش تلاقي فيها واحدة محجبة الآن كيف الحال أنا متفائل وهذه الحلقة عن الأمل الأمل الشخصي والأمل في ديننا الأمل في نصرة هذا الدين لابد يكون عندنا ودي وكلات أنباء خارجية بترصد حالة الشارع وإزاي يكون الخير في بلدنا والخير في أرضنا وفي ديارنا بس إحنا مشوخدين بالنا قوي نستقبل اتصالاتكم قبل ما استقبل اتصالاتكم بس يعني في في إن شاء الله رب العالمين كتير من الإخوة بيتصلوا بيتكلموا على ردود على الناس اللي بتشكك في أحاديث البخاري وفي السنة النبوية والصحف اللي بتكتب عن أحاديث ضعيفة في البخاري وأحاديث مش عارف إيه والناس اللي بتهاجم السنة إن شاء الله رب العالمين يعني ربنا يعينا ويبارك في أعمرنا ويعلمنا من لدنه ان شاء الله يعني نامل ان ربنا يستعملنا لان يعني نعمل حلقات عن دفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبه اظن يوم الثلاثاء القادم في نقابه الصحفيين الساعه 6 مساء في ندوه فيها دكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف والعبد لله صفة حجازي بعنوان حجية السنة بنتكلم فيها هذه الندوة ويدرها الأستاذ ملهم العسوي الندوة دي بي بي بنتكلم فيها عن حجية السنة وهي جزء من الدفاع عن السنة وعن البخاري وعن صحيح البخاري ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا يعني برنامج نتكلم فيه عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم وأهلا وسهلا بكم أهلا عليكم وسهلا, وسهلا عليكم السلامة الله وبركاته مرحبا يا خير رحيم أهلا وسهلا جزاك الله خير على الكلمة الجميلة دي والكلمة الطيبة عن الأمل اللي المفروض أننا كلنا نتشبث به ونعمل لأجله والقضاء أننا نعمل لهذا الأمل اللي حضرتك وتتكلم عليه إن شاء الله <تصفيق> أيوه. أتفضل يا أخي وخصوصا الأمل اللي حضرتك ذكرته لشيخنا <تصفيق> الشيخ يشك وأنه من فوق برج بيزا. في روما حينما تفتح للمسلمين إن شاء الله فنرجو أن نعمل لهذا له الأمل ونعمل له وخصوصا ان هناك أمل أكبر من أن نفتح روما أكبر الآن في حاضرنا الآن أن نفتح فلسطين أن نفتح القدس الفليب الذي أخذ منا هناك أمل لابد أن نعمل له وأن نحشد الحشود له وهناك أمل آني في هذا الوقت الحالي لابد أن نعمل له في هذا الوقت هو أن نخلص إخواننا من تحت أنياب هذا هذا العدو المفترس ومن معه من المنافقين الذين يقفون حجر عسرة لأن ننصل قوافل الجعانة من الطعام والشراب وليست النصرة اللي يجب علينا النصرة ويجب أن نقف مع إخواننا نقاتل بجانبهم لا أقول هذا هذا أمل بعيد ولكنني أريد أن آمل أملا قريبا يجب أن يتم الآن قبل غد أن نقف جميعا وقفه رجل واحد أمام أولئك الأعداء أو أمام هذا الحاكم الذي يقف حجر عصرة أمامنا لكي نوصل لإخواننا الذين يذبحون الآن بعد انتهاء الهدنة يذبحون ومحضرون لهم القذائف والتواريخ والطائم يقتلونهم ليل نهار ومع, ومع ذلك يحبسونهم لا يطعمونهم ولا يعطونهم الدواء ولا يعطونهم العلاج يقتلونك يقتلونهم ويجرحونهم ونحن نمص مشفائف لا ترف على السراير <مم> إن شاء الله الأمل موجود يا أخ رحمي ووإن شاء الله يعني ربنا عز وجل يستعملنا ويغرس في هذا الدين لكل رجال أو لكل مسألة ولكل مهمة رجال وربنا عز وجل يعني يجعل هذا في ميزان حسناتك وانا على يقين ان شاء الله رب العالمين أننا سنصلي جمعا.. في القدس الشريف ان شاء الله إن لم نكن نحن فأبناؤنا ان شاء الله إن لم يكن أبناؤنا فأحبادنا ان شاء الله رب العالمين وان شاء الله في الحلقات القادمة يعني من الإسبوع القادم ان شاء الله هنتكلم كيف يتحول هذا الأمل إلى عمل كيف يتحول هذا الامل الى سلوك كيف نستقبل العام الجديد بامال وكيف نتغير وكيف نعيش عصر النصر وجيل النصر السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يا خاحمة أهلا بيك إزاك عم الشيخ يتخضر يا حبيبي الله يخليك فتح الله عليك الله يكرمك والله يا كنت عايز أسأل سيادتك بالنسبة لشهر المحرم اللي احنا منتظرينه وفي نهاية السنة فبالنسبة للصيام في الشهر ده هل الواحد ايه عشان يوصل لقدر عالي لان مثلا قدامنا جاء كم زو الحجة وزو القعدة وبعدين ده المحرم وفي السنة الجديدة في كم شهر لسه عقبال ما نوصل لرجب ففي شهر المحرم هل نقدر مثلا هل نصومه كله هل ده يعني عادك ويسه هل نصوم جزء منه فأنا أردت أن أنا أستفسر منك عن الموضوع حاضر ده. يا عاش الكريم حاضر وإن كان خارج موضوع الحلقة لكن أجيب حضرتك إن شاء الله أولا من مكرمات الله عز وجل على هذه الأمة وفي هذا الدين أن المسلم ما يخرج من طاعة إلا ويدخل إلى طاعة أخرى ما يدخل ما يخرج من مناسبه فيها مواسم طاعه وفيها افعال طاعه الا يدخل في مناسبه اخرى رمضان نخرج من رمضان ندخل على شوال ستة من شوال من صام رمضان واتبعه بستة من شوال فكأن صام الظهر نخرج من شوال بندخل في وذي وزلحجة والعشر الأوائل من زلحجة ويوم عرفة نخرج من عرفة ندخل في المحرم وعشراء وشهر الله المحرم والصيام في أشهر الله المحرم نخرج من المحرم ندخل في ربيع الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما مواسم الطاعة لا تنقطع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان وما كان أكثر صياما في شهر منه في شعبان النبي لم يصم شهرا كاملا ابدا إلا رمضان وما صام النبي في أي شهر أكثر من شعبان ولكنه كان النبي من سننه أنه كان يكسر الصيام في الأشهر الحرم وحديث سيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر أبدا ويفطر حتى نقول لا يصوم أبدا وخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فأنا دائما أقول أن الأشهر الحرم لها مكان خاص عند المسلمين وفي سنة رسول الله وشهر المحرم من الأشهر الحرم وهو بداية عام جديد تصوم فيه الاثنين والخميس باستمرار تصوم في 13 14 و 15 تصوم في يوم وتفطر يوم لا يفوتك هذا الخير أبدا وحيثما وجدت قلبك فثم طاعه الله فإياها فالزم أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم وبركاته السلام. أنا أحب أقول أن أنا استفشرت جدا بقصة أم عائشة ويعني حاستني ربنا بيوجه لي رسالة ربنا الاعلن بيها يعني انا جوزي بقانو كذا سنم مسافر وكل ما ناخد خطوة ان هو ينزل ويستقر وكل هو اللي حوالينا يخوفونا من الرزق وان ما نقطعش رزق اولادنا وان ما فيش هنا شغل وان مش هيلاقي اني البيت على الرغم ان اللهم لك الحمد يا رب احنا مبتلين جدا في رزقنا يعني انا جوزي سافر من كذا مديون واذا كان نصيبه هيرجع برضو هيرجع مديون بس انا تعبت من تحمل المسئولية ومن الليشة الوحدي ومن من مشاكل الاولاد وكده بس انا طبعا والله ربنا ليعلم اننا في ربنا كبيرة جدا جدا جدا يعني اذا كنت متحملة غربته عشان نعيش مستورين شهر بشهر بس انا وصلت المرحلة ان انا نفسيا مش قادر اتحمل فالقصة دي بشارتني خير جدا جدا و امان عليك تبعي لي انا وولاتي ربنا يفك قلبي و قلبي و يجمعون على خير يا رب. امان عليك ربنا يذكر لك يا رب و يذكر الله دي خير يا اختي الكريم و شكرا الله لك نسأل الله عظيم رب العرش العظيم ان يفك بيقك و ويفرج عليك و نسأل الله العظيم رب العرش العظيم نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن يبارك لك في رزقك أنت وأهلك وأبنائك وأن يفرج كربك ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعك بزوجك على الخير ويبارك لكم في أرزاقكم محدش يشيء الهم الرزق يا جماعة محدش يشيء الهم الرزق كان رزق آل رسول الله كفافا النبي صلى الله عليه وسلم رزقه كان على أد اليوم من بات آمنا في صربه معافا في بدنه عنده قوت يومه حيزت له الدنيا بما فيها نسأل الله العظيم أن يجمعك وزوجك وأن يعني يرد كل الأزواج وحقيقة أن نداء أوجهه لكل الرجال اللي بيتركوا زوجاتهم وأبنائهم عايشين هنا وهم بيروحوا في الغربة علشان يجيبوا فلوس ما يستمتعوش بها حتى وممكن يموتوا في الغربة بل ان البعض بيسيب بناته وولاده هنا وبيعيش بره يجمع فلوس وولاده ما هواش عارف هم عايشين في حرام ولا في حلال اخلاقياتهم شكلها ايه سلوكياتهم شكلها ايه الفلوس مش هي كل حاجة في الدنيا ابدا وده برضو حاجة هنعرفها في الحلقات القادمة اللي هي من اسباب النصر وأسباب التحويل الـ الـ الـ الـ الأمل إلى عمل وإلى سلوك السلام عليكم وعليكم السلام أفضل الله دكتور صفوت أنا, أنا اللي متصل بك أغل واحد النهاردة ومعليش كلمة أكلمتش أنت متولت شوية بس أنا قلت كلمتين صغيرين الاستاذ مصطفى باكري كان على أحد المحطات فبيتكلم أن المعونات ما وصلتش خارج القاهرة لأن المركز وقف وصاد العربيات بتاعة المعونات للأخوانة في غزة لك طيب دلوقتي الدور دورنا احنا كشعب المفروض ان احنا واقفة زي اخواننا زي الناس اللي مش اخواننا دول اللي في تايلاند أو الكافرين اللي في سيناء واقفين 10 ايام قدام كانوا عشر قدام في سيناء بقى لهم 10 ايام قدام قوات جحافل الامن المركزى بتاع, بتاع اليونان عشان باسط انما احنا على حق المفروض ان احنا نوصل اخواننا وناكلهم ونشربهم ونلحقهم قبل ما المفروض على العلماء النهارده ان شاء الله يا إبراهيم يعني في الـ في الـ ان شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة والحلقات القادمة زي ما قلت لحضرتك ازاي نحول هذا الامل اللي عندنا الى عمل الامل في كل شيء كيف نحوله الى عمل ان شاء الله رب العالمين الاسبوع القادم تسمع ان شاء الله ما يسرك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا الشخصفات حضرتك اهلا بيك ياو معاك الاخت ختام من العريش أهلا وسهلا يا أختي ختام. جزاك الله خير. قررنا نجعل ختامك مسكي وختامنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أجر الله الحق على أيديكم ونصر بكم الأمة إن شاء الله. سؤالي بسيط هو عن الأمل. أنا يعني, يعني أنا عندي أمل صحيح. بس بالنسبة موضوع السيد المسيح. نعم. هو إحنا الحين القصة اللي بنسمعها في يعني في كل أنحاء العالم وإحنا بنشوفها بنعيش الحدث من خلال التلفزيون. من خلال صورة على الانترنت صورة على الموبايد حدث السيد المسيح إذ كان إن يعني إن عيشنا ونشوفنا الحدث سادة يا هل ترى هنشوفه بعينينا أو هل ترى هنشوفه على صورة, صورة ما كما بنشوفها على الانترنت أو على التلفون أو على على شاشة التلفزيون الموضوع شاغل بالي كتير خالص يعني بس على ذلك بس إنني الإنسان فعلا مؤمنة بالله ويعني عارفة أنه فيه. لا أنا مش فاهم السؤال يا أخت ختام مش فاهم السؤال آه. حدث السيد المسيح. ظهور السيد المسيح. ظهور السيد المسيح. اه. وتوافقوا نعم. احنا هنشوف الحدث هذا بينا ولن نشوف صورة زي الصورة اللي احنا بنشوفها على شاشة التلفزيون وانت <سؤال> <سؤال> حاضر يا اختي. اه. حاضر. ورسالة لحضرتك لكل الشيوخ. في عشرة بيسمعوكوا لكن في مليون كتير ما بيسمعوكوش انتو شغالين وجزاكم الله خيره. لكن احنا عايزين اكتر من كده عايزين تنزلوا عندنا في العريش وتروحوا تعالوا شوفوا في ناس كتير لسه كلبتكم وثلات في لهم ان شاء الله ربنا عز وجل يبلغ ان شاء الله وتفتح ال وتفتح القلوب وتفتح البلاد ان شاء الله رب العالمين بالنسبة لنزول السيد المسيح عليه الصلاة والسلام ده حدث يقين يا اختي الكريمة يقينا إن شاء الله سينزل السيد المسيح يقينا سيطوف السيد المسيح عليه الصلاة والسلام بالكعبة يقينا سيدعو السيد المسيح إلى الإسلام وإلى الله على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يقينا سيكسر السيد المسيح الصليب ويمحو هذا الباطل الذي ألسق به يقينا سيرى المسلمون المؤمنون الذين يعيشون هذا الزمان السيد المسيح عيانا بيانا ويقابلوه ويكلموه والقضية اللي قلتها لحضرتك احنا يا ترى ينفع نبقى من الجنود دول ولا لا ينفع نبقى من الاتباع اللي هيشوفوا السيد المسيح ولا لا ينفع بإيماننا وإحنا وصلنا المرحلة من اللي هيؤمنوا بالسيد المسيح لحظة نزوله داعيا الى الاسلام على دين محمد ولا لا قضيت ان احنا هنشوفه في الفيديو وفي الصور لا يا اخت الكريمة يقينا هنشوفه عيانا بيانا ونلامسه يقينا سنكون معه ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يستعملنا ونسأل الله عز وجل ان نكون من هذا الغرس الذي يغرسه الله عز وجل لهذا الزمان زمان الامل زمان النص زمان ورفعة هذا الدين حتى ألقاكم في الإسبوع القادم أترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته